اذا يا الشوبن واليوم طيبا ظفر فانتع شبن فاذيت الى حبيبي بغدايام قلب ورفقن ركس عيناي سلامٌ عليك يا يا رسول الله هي تعالا وبغار حراء اتالق يبكي يسأل خالقه فاتاه الوحي فاشرع والقلب يراحت يتعلى الله وبغار حراء اتالق يبكي يسأل خالقه فاتاه wa ashran yqara yqara ya muhammeda assalamu alayka يا رسول الله يا محبًا للروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صاغًا يا رسول الله يا محبًا للروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد حبيبي يا نبي الله, الله يا رسول الله, الله قلب في الحج تعلم وبالغار احرا تعلم يبكي يا الخالق وهو قدال كل وصف اشراق القلب برحك تعلم يذكر يا خالقك واسم نور يوم عاشور يكرر يكرر يا محمد السال اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله